أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَخَلَقَ مِا زَووجَهَا وَدَسَّ مِنهُ م لِجَلًَا كَثِعُسَ وَاتَّقُ اله الذيذ فَثَ أَلونَ بِي وَال الأأَفْحَا إَِّ اللهَّ, الله كانَانَ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 فَإِنْ حَسِبْتُمْ أَنَّ لَا تَعْدِلُونَ فَوَاحِدَةً مِنْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ أَنَّ مَالَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَن لَا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وباتلوا ياتما حتى يبلغ النكاح فان ان امستم منهن رشدا فادفعوا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اصفاوا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بما يسروا فاذا دفعتم الى اليم اموالهم عليهم وكفى بالله حكيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينُ فَأَجْرُوا الْقِسْمَةَ بِالْعَدْلِ وَلَا تَقْصُرُوا وَلَا تَعْثَوْا إِنَّ الْعَدْلَ كَانَ أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بَلْ يَشْتَكُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَضِيجًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَسَامِ ظُلْمًا فَلَا يُقْبَلُونَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا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 مِن َعد وَفة يُصِهَا أَضَم أَبَ أُكُم وَأَبَنَا أُكُم لا تَذونَ أيهمم أَقرَبُ لَكُمْ نَفحى فَربتَم مِنَولَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا مَكَانٌ لَّهُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُم وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُوا من بعد وصية يوطين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم مِنْ دَاعِي وَطِئَةٍ تَطُؤُونَ بِهَا أُولَئِكَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ هِرَةَ كَلَالَةٍ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ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 إِنَّ حُلُولَ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك الفوز ومن يعطي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا, يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهي وَالَّذِينَ يَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمَا مِنَ الْمَوْتِ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم مَّثَلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا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 وَلَتَةِ السَّوبَةُ للَِّينَ يَعَّلونَك السَّّ آاتِ حََّ إَِا حَبرَ أَحَدمُنَووتُ قَالَ إ تُبتُ الْآ قَالَ إِ تُبتُ الْآانَ وَلََّينَ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا نساء كرما ولا تعبنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إِلَّا أَيٍّ يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُم فِي الْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُ النَّسَاءَ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شيئا فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِذَاهُمْ نَفَرًا طَيِّبًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ شَيْئًا تأْخُلونَهُ بُثَانَ وَإِثْنَن مُبينَا وَوكَفَ تَأخُلونَمُ وَقَد أأَ دَعُكُمْ إ بَغْمِ وَخَذْن مِن كُ سَابَ ولا تنشحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقطة وساءة لله أرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرباعة وأخواتكم من الرضاعة وأمها تلفائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإلم تكونوا دخلتم بهن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 والمحطنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محطنين غير مسافحين ثَمَّ تَمْتَعُ بِهِ مَنَّ مِنَّا فَآتُوهُم نَّصِيبَهُم فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ من بَعْدَ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فإذا أشقن فإن أتين بفاحشة فعليهن نقصنا على المحطنات من العذاب ذلك لمن خشي العنف منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ صُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشموات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيُهَ الين آمَنوا لا تَكُل أَمولَكم بَيْنكُم بِبافل إلا إلاا أَ تَكونَةِ جةً عَن صَرَابٍكمُم وَلا تَقُتلُ أَ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 نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من ما اكتسبوا وللنساء نصيب من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 إن الله كان على كل شيء شهدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات طالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشودهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خدتم شطاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِخْلَاحًا يُوَسِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْ إِشْسَانًا وَبِالوال داَنِ إشسانَ وَابِذقُررب واليثمَا والنَّسك والالجار للقُررب والجار, والجار الجُنُ بِ والفاح بِ بِ جَ بِ وَب السَّبين وَما مَلكأَمانكُم إ اللهه لا يُشِبُّ مَن كانَ مُتلَثَفُوراقم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتبنا للشافرين عذابا مهيما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 قَالَنَا نَرَى وَإِن تَكُ حَسَنَتَايَضَاعُهَا وَيُكثِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنكُم كُلٌّ امَّشٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكِ عَلَيْهَا أُولَٰئِكَ شُهَدَاءُ يَوْمَئِذٍ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا صُوَرُ وَصُولٌ لَّوْ تَتَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تَتَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَشْهَدُونَ النَّدَافَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَفِلُونَ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 أَوَلَمْ تَكُنْ نِسَاءٌ قَبْلَكُمْ قَدْ أَسْقَيْنَاهُنَّ مِنَ الْمَاءِ فَشَرِبْنَ بِهِ وَتَنَكَّرَتْ لَهُ الْأَبْصَارُ وَلَبِثْنَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَن يَنبَغِي لِأَنفُسِهِمْ وَطَعْنًا في الدين ولو انهم قالوا فمننا واطعنا واسمعنا وفرنا لكان خيرا لهم واقوا ولا كلعنهم الله ولكن لعنهم الله بغوا بكفر فلا يؤمنون الا قليلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزِلَهُ فَنُرَدُّهُ فَنُعَذِّبَهُ عَلَى أَبْوَابِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا الَّذِينَ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 ألم تر إلى الذين يدكون أنفسهم بل الله يدكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يسترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَطِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْسِ وَالطَّهُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَأُولَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تَبِيلًا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 وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَكَانًا لِّلْعَاكِفِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِم نَارًا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ عَن كُلِّ مَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جلودا غيرها ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم الجنه سندخلهم جنات كجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها أجواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إِنَّ اللَّهَ لَعِندَ مَا يَعْلَمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ منكم. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ وإِلَىٰ إِلَيْكَ وَمَا مِن دَخِلٍ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَسْجُدُوا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم سعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك فدودا فَكَي فَإذا أَقَابَبْهُم مُفبَةُ بِمَا قَضمَتْ أَبينثُم مجَُثُم جَ أوُكَ يَحِْكونَ بِالل إ رَدَنَا إِا إكَانَ أولائك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وكلهم فأعرض عنهم وعذهم وكلهم في أنفهم قولاً بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أن تتهم جاءوك فاستغفر الله جاء فَالتوْصَر الله وَالسَّوْصَرَ لَهُ مُروصُول لَ وَجدَ اللهَةَ بَروحمَا فَل وَرَبّكَ ل يُؤلونَ حَ يحَكمُكَ فيِيمَا شَجادَنَم ثمَُّ لاَا يَجوا ثمَُّ لا يَج في أَ فَيَنشَرَجُ مَا قَضَى وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا مَا تَعْلَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم قراطا وَمَيْ يُطع الله وَروطُلَ فَأُول إِكَمَ الذيينَ أََّا مَولهَّهُ عَلَهِم فَأول إِكَمَعَ الذيينَأََّ مَولَّهُ عَلَْهِم مِنَنَّ بِّينَ وَّجثينَ وَشْتُهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْتَظِرُوا أَوْ يُنْكِرُوا جَمِيعًا Quả naing cũng là mìnhâ b bất quy anhả Nam cũng là naâ b bất quy ân na tay ở qu đất cũng quy bấtungkho la وَلَئِن أَصَابَكُمْ صَلْبٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي لي كُنْتُ مَعَهُمْ يَا لَيْتَنِي لي كُنْتُ مَعَهُمْ فَاقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا أَكْرَمَ مِنَ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يغْلِبْ فسوف نؤتيه أجرا عظيما وَمَا لكُم لا تُقافِونَ فيِي كَبين النهِ وَالْم صَفكينَ مِنَ الّجَِ وَِّسَعِ وَاللّ إِلذَامَّينَ يَقولَُّينَ يَقولُولونَ وَبَّنَا أَفْجنَا مِنهذ قَرِيَةِ الوَّالِ مِ أَمْجونَا وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نطيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاروق فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخفرتنا إلى أجل قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن استقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرسكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تقبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تقبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يتادون يفقهون حديثا ما أطابك من حسنة فمن الله وَمَا أَقابَكَمِ سَئَةِ فَمِن نَتِك وَأَْتَ الن كَرِن النثِثُول وَوكَتَ بالِل كهيد مَ فعر وَثُول فَفَدَ أَط ال وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرِجْمٌ مِنْ عِنْدِكَ بَيَطَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَحْسَبُ مَا يَبِيتُونَ فَاعْرِفْ مَنْ هُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَأَتْلُ كِتَابَ إِلَى اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيْئَةً يَكُلْ لَهُ فِتْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا وَإِذَا حُجِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا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 فما لكم فِي المنافقين فئتين والله أركفهم بما كسبوا أتريدون أن تهجوا من أضل الله ومن يظلم الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت خدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لتلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتدلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمة ما جعل الله لكم عليهم سبيلا فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما رزوا إلى الفسمة أركتوا فيها فإِلَّمْ يَعْتَذِرُواكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ قُطِعُوا وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَ كانَ لمُؤمنِ أي يَقطُ لَ مؤمننا إلاا خطَاء وَنَم قَتَ مُؤمننا خطَاء فتتحير ررقَدة مؤِنَةِ وَجَِةُم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 chỉ waì cha laì cóâ la chung mua bay la hung xa cũngĩ chung một la فَمَن لَّمْ يَجِدْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتُكَفِّرْ صِيَامَهُ مِنَ التَّوْبَةِ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنَ الْمُغْرِمِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مؤمنا فجزاء اوم جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا الى برزكم في سبيل الله فتبينوا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 وكلا وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أَجْرًا عظيما درجات مِنْهُ ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إِنَّ الَّذِينَ سَأَلُوا الْمَلَائِكَةَ بِلِقَاءِ اللَّهِ لَيُسْفَرُونَ فِيهِ ۗ أَنفُسُهُمْ قَالُوا قُلْنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَوْلاائِكَ مَأوم جَه النَّم وَسَ أثمَف إلاامُتباقينَ مِنَ الدجال وَساءِ وَ لَا يسطونَحيِيلَ لا يتبونَ حِيلَ كَ وَ لَا يسدونَكَدلا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 فَإِذَا تَجَدَّدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَأَتِيكَ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا وَلَأَتِيكَ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا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 أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخدوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ذنوبكم فَإِذَا قُمْنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ لَتَكْنُسُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّنْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي بَثِّ الرَّسُولِ قَوْمًا إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَغْيُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاتِ بِمَا أَرَاكَ الرَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِلِينَ خَطِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَرُونَ أَنك يَفْتَهَمُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ قَوَّامًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ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 ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهسانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الضائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أن فتهم وما يضرونك من شيء وأن انزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير مجواهم إلا من أمر بصدقة أو محروف أو إصلاح بين ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فتوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكس الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويستبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير تبيل المؤمنين نوله لما تولى ونطله الجهنم وتاءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 لعنه الله وقال لا استخلن من عبادك نصيبا مما ضربا ولا اظن لهم ولا امن لمن يمنهم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 أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات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 فَألَا إِكَ يَدُقُلونَ الجَنَّكَ وَلَا يفُ لَمونَ لَفاف وَمنَنْ أَحْسَنُ جينًاه أَتْلَمَ وَجَهَم للِلهِ وَهُومُخْْتِنُون وَتَّبَ مََِّ إذَراهِ مَ حَثَا وَتَّفَدَ اللهَّهُ إذَراهِي مَخَللَ ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستثونك في النساء قل الله يخفيكم فيهن وما يسلى عليكم في الكتاب في يتام ثِيَةَ مَن لَّكَ إِلَّا تِلَاتُهُم إِنَّمَا كُتِبَ لَهُم وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَمْرِكِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُوهُ لِيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ رَأَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلْيَسْتَشِيرُوا بَيْنَهُمَا وَإِنْ طَلَّقُوهَا وفق الحقير وأحضرت الأنفس الشر وإن تفتنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تتطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تفلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعفه وكان الله واتعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أم استقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا قُلِ اللهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا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 كُن وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَجْبَعُوا الْمَوَاءَ أَنْ وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كَانَ بِمَا تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله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 الذين يستخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا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 قالُ أَلَ النَّتَكْوعَلَْكُم وَلََ النَّعكُم مِنَ المُؤنين فَ اللَّهُ يَحكُم مَْنكُم يَومَ القامًا وَلَجَانَ وَهُ لِ كَافين على المُؤنينَ تَبِيلَ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا تسلا قاموا كسالا ما ثوا ولا ينشرون وما إلا قليلا مذبذبا بين ذلك لا اله الا ولا يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المناتقين في الزرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأطلقوا واعتصموا بالله وأطلقوا دينهم لله فأولئك, فأولئك مع المؤمنين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 وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تَنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا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 وَرَفَأْناَا صَوْوقَهُ مَُّ بِم ساقم وَكُلناَا لَهُ مُدُقُلُ البابَ سُجدَ وَقُلنا لَم لا تَعدوا فيِي الزَّبت وَقُلنا لَهُ لا تَعضُوا فِي السَّبةِ وَأَنْخَذْناانٍهُ ل فَاقَ ع لماق فَإِنَّا نَقُضُّهُ نِسَاقَهُمْ وَنُفْسِدُهُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلَاءٌ فَنقَبَ اللهُ عَلَيْهِم بِكفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّمَا قَتَلَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولًا اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَالُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا التَّبَاعُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا فَطِبْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهم وبخدهم عَن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرافعون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الذكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً إَِّ أَو حَنَا كما شَم أَو نوح إِلَ نُحِ وَ بينَدَِ وَأَو حَنَ إِلَ إذ ها قَوْمَ يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا هَٰذَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا ۚ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَن لَّا يَكُونَ لِمَنْكَ فِي عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيَّ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 انَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَغَلَظُوا ظُلْمًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَرْضَى لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ نَّصْلُدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يثيرا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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيَعَذِّبُهُمُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ, لهم مُنْصَرِفًا دون الله وليا ولا نصير يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا وانذرا اليكما نورا فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَصِدْقٍ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَصِدْقٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَشُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفِّيكُمْ فِي الْكَلَالَةُ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُفْتٌ فَلَهَا لِحْتُ مَا تَرَتْ وَهُوَ يَلِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ فإن كانت اثنتيه فلهما نصيبان مما تركت وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أنكم كنتم والله بكل شيء عليم أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والثوزياء محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته